أما الذي أعمله أنا لنفسي فإني لا أصلي خلف الإمام مهما كان السبب مفردا لما وجدت أحد وقفت أنتظر ولو فاتت الجماعة لأن ظاهر الحديث ليس فيه تفصيل والأصل أن ترك الاستفسال عفوا الأصل حمل العموم العام على عمومه والمطلق على إطلاقه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بإطلاق ولم يقل إن لم يجد مكانا ولم يقل إلا لعذر فلا يقيد إلا بدليل وليس عندنا قيد مع أن الاحتمالات قائمة في هذا الذي صلى خلفه فإن وجد دليل يدل على الصحة حديث أبي بكر لا يدل على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أعد وما سأله ما قال له هل وجدت مكانا أو لا تجد مكانا هل حاولت أو لم تحاول؟ والأصل أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا اللي يفعله لنفسي لكن الحكم بإبطال صلاة الناس فيه شكال للأمور التي ذكرتها آنفا خلوا الأسئلة مكتوبة أحسنة طيب يقول هل يقدم الفاسق للصلاة إذا كان هو الأحفظ الجواب لا بالتأكيد لا يقدم بل إن من أهل العلم من قال بأن الصلاة خلف الفاسق من غير ضرورة بأنها باطلة وهذا فيه إشكال طبعا الفاسق يدخل فيه الفاسق بسبب الشهوات والفاسق بسبب الشبهات يعني المبتدع بعض الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة خلفه باطلة إلا لضرورة جيد ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل والقاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، نعم. إلا إلا لديد. يقول هذا اقتراح نروده إذا لم يكن لديكم معنى. جلدا إعطاء. يقول نبغى إعطاء واجب يخص الدرس في نهاية كل أسبوع وحبذا يكون في بحث أو في بعض المسائل المتعلقة بالدرس وأن يكون هناك امتحان للطلاب في نهاية كل فصل. جيد. هذا جيد أنا ما عندي إشكال. لكن لا أحب أن أدخل في شيء إلا وأنفذه ويتحقق. أما نبدأ بشيء ثم أتركه أنا ما أستطيع هذا. إذا بديت شيء أتمه فأخشى أن تكون مثل اللي قالوا بعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ثم بعدين نعم ثم, ثم بعدين ثم بعدين ثم بعدين ثم بقي إلا ف. في الأخوان اللي في درس الفجر في التفسير سألتهم مرة قلت لهم تبغون اختبار نسوي لكم بينتهينا من سورة ولا مقطع ولا شهر ولا أقل القليل هم اللي قالوا نعم والذين قالوا نعم سألتهم من قرأ ما قرأ يمكن ذاك اليوم الا ثلاثة او أربعة قبل الاختبار فعلى كل حال من يبي نعطيكم كل نهاية أسبوع واجب قلة. طيب من يبغون اختبار نهاية كل فصل دراسي أنا أدري ان لسان حال البعض يقول حنا ما صدقنا نفتك من الاختبارات في الكلية وفي المدارس وجينا هنا أيضا تواصلوا لنا واجبات و اختبارات كثر الأخيرنا أننا نحضر بعد مو بعد تلتعطينا واجبات لكن على كل حال أكثر الأخوان لا يريدون ها هو صحيح هو العلم لا يمكن يثبت إلا بالمدارسة والمراجعة والصبر والمذاكرة حبس النفس ما يمكن إلا بهذه الطريقة لكن إذا كان واحد منكم يريد أن يتولى هذا ويضع سؤال في كل مرة نهاية كل أسوء ويعطيه الإخوان أو بحث أو شيء وأشوفه وتابع معه فليس عندي إشكال ونهاية كل فصل اختبار لذين يريدون سجلون أسماءهم عنده ويتابع معهم أحد يقول أنا تولى هذا ويثبت عليه يصبر ما في ولا واحد وأنا أيضا لا أستطيع ها واحد من كباركم تفضل هذا كل حال ما شوف أحد يقول أنا كان الأخ عويد موجود ومشى لكن قلنا لها أنت عويد أين والأمليحان لو أنه موجود أين فألك ترحل شوفوا أحد الأخوان إذا عندكم أحد ولا؟ طيب يقول أن أحبك الله يقول هل يفهم من حديث النعمان رضي الله عنه ترك قوله المصلين تتسوين صفوفكم أحيانا نعم هذا اللي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الذي كان يسوي بنفسه ليس معناه أنه يترك سوء اعتدلوا مثلاً أو ما ينبههم في هذا لكن كان يسويها كما يسوي القداح فتركهم مدة هذا اليوم ليس معناه أنه يأتي ويكبر مباشرة يقول هل يشترط في الأذان والإقامة لا ليس بشرط ذكرنا هذا لكن قلنا هذا هو الأفضل الحديث من جبريل الملك اللي بالرؤية عفواً الملك الذي رآه عبد الله بن زيد استقبل وكذلك في عن يقول هل يؤجر من قرأ القرآن بدون وضوء نعم لا يشترط لقراعة القرآن الوضوء لكن لا يمس القرآن إلا طاهر ما حكم الترديد خلف الأذان من التلفاز أو في الرقية الشرعية في الرقية يؤذن أو أثناء الرقية ما ندري أشهر الرقية الشرعية يعني هو يؤذن في الرقية في أحد يؤذن في الرقية يؤذنون، ها؟ على كل حال، الحديث من سمع النداء إذا سمعتم النداء فهذا أمر معلق على شرط والقاعدة المشهورة أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرره لكنه يوجد بعض الصور. تخرج من هذا أمر معلق على شرط فظاهر ذلك أنه إذا سمع النداء فإنه يجيب يبقى النظر لو كان هذا النداء لغير الصلاة لو كان النداء لغير الصلاة مثل سمع جوال واحد ولا أبغل وقت أو كان ذلك مسجلا في شريط فهل يردد هذا محل احتمال العموم يدل على أنه يردد هذه الصورة غير واردة قديما لكن في صورة تشبهها واردة سابقا وهي لو أنه, لو أنه سمع الأذان وقد صلى هذا مسجد يبكر أذن وردد وراء الأذان وصلوا ثم سمع مؤذنا آخر يؤذن فما الحكم؟ هل يردد خلفه أو لا؟ لما مختلفون في هذه الصورة باعتبار أنه ليس مطالبا لا يدعوه إلى الإجابة خطاب غير موجه إليه حي على الصلاح حي على الفلاح لكن ظاهر الحديث يرد يعني المرأة الآن تردد ولا ما تردد وهي غير مدعوة للإجابة في المسجد فالظاهر والله تعالى أعلم أنه طالما سمع المؤذن فإنه يردد من أهل العلم قال يردد خلف المسجد القريب أو خلف أول مؤذن لكن مثل هذا يتكرر بتكرره والله تعالى أعلم يقول هل من السنة النبوية تغيير مكان الصلاة لطلب استشهاد الأرض رغم أني قد قرأت فتوى للشيخ باز يقول بضعف جميع الأحاديث الواردة في ذلك ورد هذا في صلاة الجمعة في تغيير المكان في صلاة الجمعة على كل حال وورد فيه حديث في أنه لا يستوطن في المكان يطان البعير بمعنى أنه يغير مكانه ومن جهة النظر قال بعض أهل العلم بأنه يشهد له المكان الآخر فيغيره أكذا قال بعض أهل العلم والعلم عند الله عز وجل يقول خبر الأحاد مقبول في السنة فكيف خبر الأحاد في القراءات ولماذا الأقرب الله أعلم أن الروايات الأحادية في القراءات قراءات الأحادية أنه يحتج بها في الأحكام تنزيل لها منزلة الحديث ويحتج بها تفسر القراءة المتواترة ويحتج بها في اللغة هذه الأمور الثلاثة وعموما إذا كانت القراءة الأحادية صح سندها صح سندها نعم ولم توافق الرسم العثماني فإنها تنزل منزلة الحديث وأما إذا وافقت الرسم العثماني فما صح سنده لا يطلب فيه التواتر عند المحدثين ما يرويه جمع عن جمع إلى آخره ولو كان ذلك في غير السبع أو العشر مع موافقة الرسم العثماني صحة الإسناد موافقة الرسم ومع وجه عربي يعني يصح بالعربية فإنه أما مجرد صحة الإسناد فلا يكفي وحده لأن يقرأ بها لابد من الثلاثة الأركان يقول والرجاء توضيح معنى أخبار الأحاد وهذا الغريب نوع منه خبر الأحاد ما لم يبلغ حد التواتر والغريب نوع من أنواع الأحاد الغريب والعزيز فرد النسبي والمطلق يقول ما هي أكثر الأشياء معينة على الإجتهاد معرفة القبلة معرفة القبلة تعرف القبلة ذكرنا بأمور كثير لكن الآن تسهلت الأشياء هذه الساعة عن طريق البوصلة وما أشبه ذلك يعرف به القبلة الآن طريق الساعة تعرف عن طريق الشمس وعن طريق القمر وعن طريق الشمال وكذلك أيضا تعرف القبلة بأمور أخرى مثل المحاريب تعرف القبلة عن طريق النجم القطبي وهو من أوضح النجوم حتى أن أهل العلم مثلا يقول شيخ الإسلام يقول إذا وضع الشامي الذي في الشام يقول إذا وضع النجم القطبي بين أذنه اليسرى والنقرة التي في وسط الرأس يقول فإنه يكون مصليا بين الركن الشامي والميزاب بالتحديد بهذه الدقة وحددوا مثل هذا أين يضع أذنه يضع أذنه اليسرى مثلا أو أذنه اليمنى من كان في العراق وفي الجزيرة التي بين العراق والشام نعم وأهل الشام حددو وكذلك بالرياح قالوا من كان في الشام نعم، فإذا كانت الرياح الشمالية تضرب في وسط ظهره بين كبه، نعم، وكذلك قالوا إذا كان آآ ريح الصباح وهي التي تأتي من جهة الشرق على خده الأيسر، نعم، على خده الأيسر، فالقبله تكون أمامه. حددوا هذا، بل بعض أهل الحفظ قالوا يعرف هذا حتى بمصاب بالمياه وبالجبال الكبار وما أشبه هذا، وبنجوم أخرى، منازل القمر ومنازل الشمس، لكن هذا واحد يحتاج واحد يعرف منازل الشمس ومنازل القمر. يقول ما حكم استخدام؟ جلد الخنزير إذا كان النهي هو عن تحريم لحم الخنزير كما فعل أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس الهاء من أهل العلم من قال إنها ترجع إلى الخنزير المضاف إليه فإنه رجس فيكون جلده هو كل شيء والأقرب أنها ترجع إلى اللحم لأن الأصل أن الضمير يرجع إلى المضاف لا إلى المضاف إليه لأن المضاف هو المقصود. أو لحم خنزير واللحم يشمل الأحمر والأبيض الشحم يعني لكن يمكن أن يقال إنه عبر باللحم لأنه أكثر وجوه أكثر ما ينتفع به هو اللحم لكن يدخل فيه عصبه وعظمه ويدخل فيه زيوته ويدخل فيه جلده وما أشبه ذلك فكله نجس يقوله اللحم ما حكم ما سكت عنه أبو داود كيف قلني قرأت ما سكت عنه ف... ذكر أبو داود أن ما سكت عنه قال فصالحا خرجته كما في ألفية العراقي فصالحا خرجته فل... لكن هذا الكلام طبعا لا يعني أنه مسلم عند أهل العلم فيما سكت عنه أبو داود يقول هل هناك رواية عند أبي ذو تقول بالتراص بالركب لا أعرف رواية بهذا وإذا كنت ذلك في كيف يكون خصوصا بعض العلماء قال بأن التراص لا يعني التلاصق لهذا الحديث التراص هو التلاصق لا يكون بالمناكب كيف يقول إلا ب إذا جاء وقت الإقامة أخبروني يقول في إحدى الرحلات صليت مرة لغير القبلة قيام الليل وبعد الفراغ من الصلاة نبهني أحد الإخوان إلى أن صلاتي غير صحيحة وما العلم أن ثلث الليل الآخر قد خرج فالسؤال هل أعيد لا لا تعيد هذه صلاة نافية لو نعم يقول كيف يمكن تحديد ذكرنا تحديد القبلة. نعم يقول نريد نصيحة موجهة لطلاب الجامعات الذين تخرج منها بخاصة أن نسمع كثيرا دراسة المواد الجامعية ما هي لمفاتيح الطالب العلم أقصد المواد الشرعية نقول للمشكلة أن الكثيرين آخر عهده بالدرس هو حضور المحاضرة في الكلية فيعتمد على هذا فإذا تخرج ترك نعم فمثل هذا لا يمكن أن يحصل ولذلك ترون الجامعات تخرج موظفين في الغالب ما تخرج أهل علم ما تخرج علماء إلا ما أقل هؤلاء يخرجون علماء أو ناس عندهم تميز في العلم هؤلاء عندهم جهود ذاتية صبر واعتكاف على العلم ومراجعة لكن مثل أحدهم يقول يسأل اليوم حدثني أحد الإخوان عن واحدا من أين تفعل ماذا تفعل إذا خرجت من الكلية قال أنام تغدى وأنام طيب وبعد العصر قال أدور في السيارة إلى المغرب طيب وبعد المغرب قال بعد المغرب أدور إلى العشاء قالوا بعد العشاء قال أحضر درس في وصول الثلاثة هذا وين يفلح يدور كل يوم قال كل يوم على هالحال فكثير من الناس لا يعرف ما درس إلا في المحاضرة ويأتي اليوم الثاني وذهنه خالي كذلك في حضور الدروس إذا كان الإنسان آخر عهده بالدرس هو الحضور فما يخرج بنتيجة ما يخرج بنتيجة ولذلك تجد إنسان قد يجد عشرات السنين وهو فلان هو فلان حطني لوجئتني لا جديد طيب يقول بعض العلماء يقول إن الله لا ينظر للصف الأعوج فهذا صحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم هذا نعم لا يثبت عنه لو كنت في زحام شديد وسبقني الإمام بثلاث أو كان غير الركوع ثم أتيت بالثلاث أو كان لوحدي وأدركت الإمام فما حكم صلاتي إذا كان ال الإنسان جاء بها ثم لحق الإمام مثل هذا وهو معذور كان يكون سها أو لزحام أو لعذر فليظهر والله أعلم أن صلاته صحيح جاء بالأركان يقول صليت أنا وزميلي خلف الصف ولم نلحق مع الجماعة إلا التشاهد الأخير فقمنا لنكمل الصلاة في الركعة الثانية جاء المتأخرون عن الجماعة فظنوا أننا جماعة فسحبوني للخلف وصلينا جماعة خلف زميلي فمن الحكم خلاص يمكن أن يتحول المأموم إلى إمام يمكن نعم أن يتحول المأموم إلى إمام آه. الآن عمر رضي الله عنه لما قدم عبد الرحمن بن عوف لما طعن عبد الرحمن كان مأموم وصار هو الإمام يقول هل الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج وغيرهم خلافهم مع أهل السنة في المعتقد وكذلك بقية العبادات الشيعة أو لا وأيهما أقرب المعتزلة والخوارج أو الشيعة هؤلاء بالنسبة للمعتزلة المعتزلة فرقة كلامية هذا المعتزلي قد يكون شافعيا في الفروع قد يكون مالكيا قد يكون حنفيا نعم فهو مذهب كلامي مذهب مذاهب المتكلمين ليس لهم مذهب في الفقه لكن لهم آراء في أصول الفقه وأكثر ما تجد هذه الآراء وهي مهمة جدا أن تعرف ماخذ ما بعض الأقوال في أصول الفقه الأقوال لندرسها وهي منحريفة أحيانا أكثر من يذكر هذا الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين وهو من أنفع في ظني ما يفيد في ذلك الطالب العلم المتقدم الذي يقرأ فيه مقالات الإسلاميين ستجد كثير من مقالاتهم في الأصول مبثوثة في هذا الكتاب لماذا قالوا هذا الكلام خلفية عندهم في الاعتقاد غالبا فلهم آراء فلاء بالنسبة للخوارج لهم بعض الآراء الفقهية لهم. والخوارج من المعاصرين تبنوا عقيدة المعتزلة في الصفات والقدر على عقيدة المعتزلة كذلك الإمامية تبنوا عقيدة المعتزلة وكذلك الزيدية في الغالب تبنوا عقيدة المعتزلة في مسائل الصفات والقدر وما أشبه ذلك وخالفوهم في الإمامة فالمعتزلة لا يختلفون مع أهل السنة في باب الإمامة لكنهم يختلفون في أشياء أخرى في الوعد والوعيد ويختلفون في الصفات والأسماء و... وما أشبه ذلك من المسائل الاعتقاد. طيب أما الأقرب من هؤلاء فهم فرق مختلفة لا يقال بإطلاق هؤلاء أقرب أو هؤلاء الصوفية فرق كثيرة جدا منهم غلات منهم نعم وكذلك هؤلاء من الخوارج والشيعة وغيرهم هم فرق منهم من هو قريب ومنهم من هو بعيد إذا جت الإقامة خبروني جت طيب هذا والله أعلم صل الله عليه